يبقى هذا الوطن عالي لا بد ما يطيح يبقى مثل يبقى هذا الوطن عالي لا بد ما يطيح يبقى مثل الجبال يبقى عالي طابع الجبل معروف ما ينحنفوس ما دام يبقى بخير ما تنحن دروس من عندنا ناخذ طيب بالحكمه ودروس جاب العمر مسجون ويبقى محبوس لا بد يرد الخير وعيونك تشوف بالغيرة والنمس والطيبه معروف لا وذ يرد الخير وعيونك تشوف بالغيرة والنمس والطيبه معروف نصير كلنا جنوده يبقى عالي بزوده نصير كلنا جنوده يبقى عالي بزوده يبقى هذا الوطن عالي لا ابد ما يطيح يبقى هذا الوطن عالي لا بد ما يطير هذا الوطن عالي لا بد ما, ما هذا الوطن عالي لا بد ما يطير على لها بدنيا وزمه وهضيمه تصير مظلومه بغداد ام الكرم والخير هايم أم والمجاز ومنه وهنا تصير ويحنا لها اولاد بيها الفرح يا يوم جاي نتيعاد جاي امته احنا نشوف تذهب ضواها بيها الشرف مرسوم والحق ضواها جاي امتى احنا نشوف تذهب ضحيه بي هل شرف مرسو يبقى عالق زوده صغناها احلى يبقى عالق زوده يبقى هذا الوطن عالي لا, لا يبقى هذا الوطن عالي لا يبقى هذا الوطن لا بد ما يطير يبقى مثل جبال شامو ما تهز لهيه غير اذا هذا الوطن لا بد ما يطيح هذا الوطن عالي لا بد وطن لا في الطير يمتلئ اماني عود ويرجع الخير نرجع بالسم شعل ان فلو مقاوير يمتلئ اماني في للسير وبين المغشوش ويبين الزين هذا وطن عباس وموطن حسين وبين المغشوش ويبين الزين هذا وطن عباس وموطن حسين فمن يوصل لحدوده يبقى عالبزوده من اللي يصلح دوده يبقى عالي بذوده يبقى هذا الوطن عالي لا ابد ما يطيح يبقى هذا الوطن عالي لا ابد ما يطيح يبقى هذا الوطن عالي لا ابد ما يطيح بقامه ما تنزل نزلوا يبقى عالم زوده بي موجوده يبقى عالم زوده يبقى, يبقى هذا الوطن عالي لا ابد ما يضيع يبقى هذا الوطن عالي لا ابد ما يضيع الحكه باللحظات توصل للاخبار صار الوطن عبا صرنا لانصار في حروف داخل تار اسمه ذهب والماس والضت زنجار تخلي الش ما تدقوم وتقل تض بي من زمان بي والله حب تخلي الش ما تدقوم وتقل تض بي حب من زمان بي والله حب عشت الناس بجوده يبقى عالي بزوده عاشت الناس بجوده يبقى عالي بزوده يبقى هذا الوطن عالي لا ابد ما يبقى هذا الوطن لا ابد ما هذا الوطن عالي <تصفيق> tanatifin jibal shana mathezzalaniya yabqa hadha alwatan alaa la nadma yatiy